لآل لأ لأ لأ لأ الله ق ر ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن هل ترى موسوعه النابلسي ل ص ر ن ط ل ل إ ل ي ك ا ل ب ص ر خ ا س ل ا م ي ن you、mm -hmm. In and out. م و الذي ج ع ل ل ك ه ا ل ن ا ب ل ن ي للعلوم الاسلاميه و またもありがとういました」<音楽> I'm a lady. you